اثنان استمع إلى الجمل ثم قرأها وتأمل معانيها واكتبها في دفترك الكعبة الشريفة في مكة المكرمة الوقوف بعرفة من أهم أركان الحج الحجاج يطوفون حول الكعبة الحجاج يركبون الحافلة الحجاج يلبسون ثياب الإحرام هؤلاء المعتمرون يسعون بين الصفا والمروة كان الحجاج يصلون في المسجد الحرام طوال فترة الحج العمرة هي زيارة الكعبة المشرفة خارج أيام الحج الطواف هو ركن من أركان الحج